سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكونور الليل على النهار ويكونور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفا ثُ جَعللَ منِنهَا زَووجَهثَُّ جَعللَ منِهَا زَووجَهَا جعل وَزَللَكُم مِن لِأَ العامِ فَمانةَ الزواج يَخْلكُكُم في بغونِ وََّ هااتِكُمْ خَلق مِ دحدِ خَقُ خَلقم مِ دَعَِ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ الْكَفُورَ وَإِن تَشْكُرُوا يَفْضُلْ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ